ودعمكم في السراطة واحد ونجد فوق إزالة النجاسة إزالة النجاسة وجد لأن خمش مرة عدد معين لقصة النجاسة. يعني الوقت الانسان على بدنه على ثوبه بوله. اللي صوقع من النسان. صوقع من النسان. صوقع. في فإذا وصلناه قلنا ماذا سال رائحه انت نفسك بس يكفيك بس والشخص ما ترك الرق او سمع كل الكلام بخلاف استجابه فجرين الاستجابه قلنا بس يسمعوا شغله اكتر مره سياسب طب يحتاج زياده <تصفيق> يزيد بس الشرط ايه السؤال اللي عملك في المسألة دية السؤال رقم 19 في المسكينة عشان تقوم بتصوير ممكن إيه إزاي؟ السؤال, السؤال عملك رقم 19 هل يشترك عدد معين عند أصل النجاسة بالمال؟ فعلم الطبع للأكبر آخر بات كلام خلاص للعليم بات وإذن آخر بات التربسترون وإذن فإن المصر في الطهارة من تطهير أن تزيل أعياننا تسفقت بمعنى أن يوصي الثفة وبدل الأرض أو أي شيء حتى تزيل حتى تزيله النجاس سواء احتاجنا في إزالته إلى رسل وحيدة في البالد أو إلى مش قولك يا متحان اسكول لي اتغطط بل لك اسكول لي والدليل. قول الراجع ايه? اللي قلت قال. وعن يكون احداها. اذا اولتها سبع رسلات بقى. فيه في ايه يا بقى? وعن طبعا على لا يجلس ناسي يجيب كلمه نيسي وعجل يجيب فيه ناسي الشوارع ست في الام اللي نفادي ايام نصر الله وسلم نرايفه ايام مبططة ايام الاسم مبططة بسبب ايام الامر والشرطة فنرات الاسم الاسم يجيب مشين مبططة وكل شوه يسمع عن جريمة صديقها واليوم واشتباكات بين فردان الصماني سنبتنا من الفترة ففي هذه الأيام تغير بعض البطغية مشيروا معهم كلب فاختناء الكلب لا يجوز لأنه يحرم الإنسان من ثوابه في الجنة يحرم الإنسان من ثوابه في الجنة كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من اختنى كلبا ليس كلب صيد ولا مشيا انتقص من أجله كل يوم قرار أي من الجنة والعفو إضافة إلى ذلك أن الملكة لا تدخل بينا فيه كلب أو صوب بينا في كلب لا تدخل فيه ملكة فلا جزء دنيا الكلام إلا لحاجة حاجة سيئة زي كلم زرع أو ماشي كلم يحرص إلى ماشي يكثر فيها النصوص أو فيها ثئان فالراجل الذي نوع على غنب يأتي بكلم لحراسة هذا لا كذلك أيضا مكان يكثر فيه النصوص يسرقون الثمار الزروع مثل فجاء بالكلب اللي يحدثت ايه? الزرع. واضح? اما ان يقتل الكلب للمباهاه ورحمة ذلك طيب. هذا المزمى ليه? حكم التنائي الكلب. طيب حكم ولوغ الكلب في الشيء. الكلب ديت ليه? على طول مطبع لساني. بيرعط في اي شيء. اي شيء يعني يحسه بتساني. طيب اذا. فعل الكلب ذلك فكيف نغسل هذا اللعاب الجواب يُسَل هذا اللعاب سبعة مرات أولونا بالتراب يعني نستنى الأولى بالمية يتحط معه تراب يوضع معها تراب وعلم الحديث أثبت أن الكلب أن الكلب في اللعاب أو في لساني اللوضة الشريطية لا استعمال التراب لا تلقى للإستعمال التراب طيب هل يقاصل خنزيل عليه الخنزيل نجس الخنزيل نجس منص القؤان لكن هل إذا ولد الخنزيل في إناق يغسل سبع عمارك ولهم من التراب بعض العلماء طالنا نعم وده المذل المذل عندنا أنه يقاصل خنزيل على الكالك لكن قال بعض العلم بأنه لي قاس لأن الخنزير كان وجودا ومع ذلك نص النبي صلى الله عليه وسلم على حكم لعاب الكلب وكيفية غصر ولم يمص على لعاب الخنزير مع أن الخنزير منصوص على نجاسة لحمه في القرآن وهذا وصل هذا هو الصف. طيب السؤال يمكن يجينا إزاي عندك سؤال رقم خمستاشر وسؤال رقم اثنين وعشر نجيب رقم 15. عندك حكم لعاب الكلب وكيف يطهر الإناء إذا ولغ فيه الكلب فتقول كيف يلعاب الكلب نجس كيف يطهر الإناء يطهر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم طهور إناية حديثه إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولهن بالطلاب فدل الهديث على نجسة لعاب الكلب وأنه ينجس الإناء إذا ولغ فيه ومعنى الولوغ, معنى الولوغ أن يدخل لسانه في الإناء ويحرك سواء شاهد أو لم يشهد ولتطغير الإناء من خلق الكلب على براقة الذي هو في فيه الماء اللي في الإناء ديه تترامل. هذا الماء ناجس يرغب ثم يغسل الإناء سبع مرات على أن يجعل في أول غسلة تراب على يجعل في أول غسلة تراب دي السؤال رقم فمسطر عندك السؤال رقم 82 فحفّ هذا الكلب في ثيابك وهو بعد كده ادخلت فيه بيجري شعرك حفّف هدوك فهل شعر الكلب يأخذ حكم نعاب الكلب؟ يعني لابد الهدوك دي تتغسل سبع مماطنه هنا بالطرق في بعض رقل لكن الصحيح أنه أنا تأخذ ذلك طبعاً حكم القنين الكلب لغير حاجة لا يجب قول النبي صلى الله عليه وسلم من اتخذ كلبا إلا كان جماشية أو صيد لأن فيه كلب صيد وهو الكلب المعلّم كلب المعلّم اللي هو بيطلق على الصيد فيأتي به أو زرع انطقص من أجله كل يوم انقراض وقاس جمهور العلماء كلب إحرصت الدور والفنادق والحوية الصيد وكلب المشيح. لكن مشرق الاحتياج الى البعض. يعني الاحتياج الى ذلك. يعني كل المنطقة اللي فايل فندق او البيت او المحلات يكثر فيها مصوص. لكن إذا كانت المنطقة امينة فلا حاجة لوجود كلاب خلاصة في هذه المنطقة. فذهب الجمهور إلى نجاسة الكلب جميع أجزاء وذهب الخلفية في الأصحى عندنا نجاسة سبري وطهارة مدد السوري نوع بقايا الشر السوري نوع بقايا الشر وذهب الملكية إلى طهارة سبري ومدد قال شيخ مستان ابن تيمية هو الأفضل أن شعب الكلب طهر لأنه لم يففت فيه دليل وشبعي وخلاص الكلام أن الحقب اللوائي في غصر لعاب الكلب سمع مرات الراجع أنه يخص باللعاب أما بقية إجساء الكلب كالشعر فإنه لا هذا لا يأخذ هذا الحب قال ويضر مطار طعم النجاسة لا لونه أو ريح لما روى ان خولة بنت يسار يا رسول الله فهذا ما له ماذا أفعل؟ قال يكفيك الماء ولا يضبط أثره إذن هذا يوفى عمله إذن إذا اجتهد الإنسان في إزادة وبقي ماء آخر فهذا مصر إيه؟ معفول عنه هذا مصر إيه؟ معفولا صوره منينك ازاي؟ صور رقم 21 صور رقم 21 او Så الصغير. وبهو برجالية الصغيرة. لو ايه طفل صغير? طفل طبعا صايه ها ما هذا بالنسبه لمولده الصلب اما الجاريه فيجب غسله يبقى فرق بين بول الصلب وبول الايه الجاري طيب اشترط في الصلب بيقول في بول المولود لم يكن طعاما لشهوه معروف ان بول الصلب ويبدأ يأكل طعام من نبيل عبيه ورمو عشر وستشهور لكن لا يأكله لشهر الدليل انه لا يأكله شهره انه لا يبكي اذا موني عنه يكتفي بالليه؟ باللبل لكن الطفل اللي يأكلها سنة سنة ومص يبدأ يأكل يأكل ويبقى وغطل بالآكل ويبقى له غدر ويبقى له فطار ويبقى له عشق وضع لكن الطفل الصغير اللي هو شهر كام وقنينة دولد زبديه حته زباده مش علبه بطاطس مهروسه لكن هل تغني عن الجبن لا قلت لك تشوف حد يقول لك ما انا باكل الطعام ليه شهوه يعني يعني رغبة. يعني يبكي اذا منع از... يعرف الاكل يعيط لو اكلت منع منه اذا بلغ المرحله دي فعين نبوله نوغسل كبولة إيه؟ الجنب يبقى من الصبيل الذي نوغسل نبوله؟ الصبيل الصغير الذي لم يطعم بعد أو الذي يأكل الذي يشرب اللبن ولم يستغني بالطعام عنه عن اللبن واضح الكلام؟ طيب الدليل في المسائل وعينة المسائل طيب إيه الفرق من؟ بول الصبي و بول الجنب نعم فلا أنا إن الأجور الصغير الذي لم يأكل ينضح الجريعة سواء كانت أولا بتأكل تغسر فبإيه الفرق والدليل إيه حديث أم قيسة من تمحصة قالت أنها أتت رب الله عنها أنها أتت بابن الله صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجسسوه في حجر فبان على سوده فدعا بنين فمبحوه ولم يغسله ملحوه فلم ايه يغسله يعني جاب كف كده كف ميه ورشه على الايه على المكان بتاع برج الصروط على نور الدرر مرفوعا بول الغلام يوضى وبول الجارية ها يقسف طب ادلنا ايه صبي تلاقيه على معاه وشينه رايق جاي واخد قاعد على حجرها لكن عنده بنت دروس لما قاعده على طول كده ما كتير واخد بالك مع سبحان الله بيقولوا الناس في الناس بيقول لك ان البنت احن على ابيها بالصبر من, من الولد مع انه مشلاش لكن تلاقيها اكثر قربا من ابيها واخد بالك فشاكي عينيه لانه الورم بيحمل كثيرا فمن باب التيسير خفف في بقول الايه وبعضهم قال لان دول الصديه فيه مشقه في غسل لانه قد ينتشي من خلال دوره المهم عليه كثير لكن سواء ظهرت العله ام انتفى انت النص ان دم الصديه يغسل وينضف ويوار الجليل يخسر طيب الصوار ممكن يجيس هاي عندك سوار رقم 17 سوار رقم 17 ما حقب نور الصبي الصبيب ونور الجليل الصديرة وكيف يطرر ثلاثة كمان والشرط في الصديق أنه لم يستغني في الطعام عن عمل يبدأ الحديث السؤال رقم 17 قال ويجزء في تطهير صغر وأشواط وأرض تنجسد بماء ولو من كلب أو حنزير مكافرته من الماء بحيث يذهب لون النجاسة وليه محب لقول إيسا صلى الله عليه وسلم لما قال الأعرابي في المسجد قال عليه ذنوبا من إيه؟ من ما الوقت أرض عليها بلاط أرض عليها السراميك أرض عليها مزيد غادي الارض وقعت عليها النجس بؤ غائط لعاب كه شيء نجسد. ها كيف تطهر الارض ها الماء ايه عليه النيوت اذا يعني جادر ده ويصب على النجس حتى يظهر أثر النجاس؟ مباش نالون مكان نالون على الأرض وعنش نالون بعد مكان لها ريحة؟ معنش نايه؟ ريحة يباكي نازلت النجاس طيب إيه البليل إيه؟ البليل حديث الأعراضي الذي يباله في المسؤول السؤال راقم 25 هو اللي بيدول على المسؤولة دي كيف تطهر الارض او تطهر الارض كيف تطهر الارض اذا كانت عليها نجاسه مع ذلك السؤال ممكن يجي لك هتذكر الحديث اهو عن ابي هريره عربي فبال في المسجد فتراوه الناس ناسهم ان يقع دعوه وهريق أو أريق وهريق أو أريق على دوله سجداً من ماء أو ثنوباً ماء. يعني جالب فإننا وعثوا من السرين ولم تبعثوا مع السرين واختلافها من العلم فيه هل تحدث الطهرة بغير الماء يعني الوقت الأرض دي ما تغسلتش من لكن مضى زمن فجفت الأرض الشمس دخلت عنه ها فجفت فذهب الحنفية ورواية عن الإمام أحمد واختارها شيء بإسلام ثمية إلى أن الطهرة تحدث بالريح والجفاء والشمس وقد وردت بعض الآثار أن الأرض تطور بالجفاف عن أدى تلابط طالب إذا جفت الأرض فقد زكت زكت يعني تضرط وثرت هذا عن ابن الحنفية والحسن بصر هذا إذا كانت إن جسمة يعطب أي سائلة يعني زي بول كالبول مثل ملهاش عين ملهاش شين جلم يعني دي أفر، زي براس، زي العذر دي حالة ايه؟ ليه ايه؟ ليها لول ولها جسم بخلاف البور، الكله ايه؟ ده؟ ريحة فقط لو البورد تسام على الأرض، طبوسوا تليه بعد ما كان فيه مية، معايش مية؟ جفت الشمس مع الهوى يجفيت وهذا الشيء فإذا كان سائل، نقول تطر بالجفاة طب إذا كان ما ينجل أي جامدة فلا تطهر إلا بزوال عينها أو استحالتها إلى شيء آخر محبا لك؟ استحالتها إلى شيء آخر؟ زمان, زمان بيحط الأسمنة قبل الكلام والحياة اللي جابت دي وفي بالك كان بيحط الغائط العفرة ليسمدوا بها الأرض فبتتحول النجاسة الى شيء يمتصر النبات لكن سبحان الله لما بتتحول بتتحول لشيء ايه؟ طالب مش نجس كيف <تزيل> كان صحت الناس ايه الفل؟ كان فيه بركة في الصح الوقتي الكماوي والص... والمهد المسطنة شوف عملت في الناس ايه الوقتي؟ ان اكتر المراض الوقت اتشارة الكبد والفشل الكلوي كان عندنا كل وكانش كان عندنا مفل زمان كان زي الناس بتشغم الترعة وبتكل الخص بطنته وكان فيه بركة وكانوا بيسمدوا الأرض بالعذب يقول سبحانه الله بارضة أيام وتغير الصلاة يرفع عن هم من بلادنا وعن بلاد المسلم مسألة التطير عندك في المدنة وقت قالك وَلَا تَطْرُ الْأَرْضُ بِالشَّمْسِ وَالْرِلْوَى هذه اللواء ما أردت في الباثل لكن اللواء اشترى شيء من ذلك؟ تطور أنها تطور بذلك إذا كانت سائلة ولا أن جاسب النار يعني أنك لو أن جاسبت وتحولت لشيء آخر أنك لا تطور لكن الصحيح أنها إيه؟ تطور واستدلل نفس الحديث الذي ذكرنا كل ما الواقع أنها بالجفاف والإيح إذا لم يقبل النجاسه اظهر والجيك مستن الشت النبي بيتبول على مرتبه نقول لا لا كل يتبول في السرير مرتبه قصيب مرتبه صح لكن هي بتعمل ايه تقوم حاطه المرتبه في الشمس فاي المرتبه بتاخد الشمس وتجف وتبدا تنزلها وتفرش عليها ملايه او ناخدها خلاص ما فيش يبقى لو يسلم على البلاد دي بعد ما تفنشت عن نجاسه الله النجاسه يجفت هل يتنجس ثومه؟ لا لا يتنجس الثومه طلب أنه أولا جفف النجاسه بالشمس ثانيا أنه وضع حاكل بينه وبين نين؟ النجاسه لأن النجاسه ماذا توثف في الثوم أو في البدل إذا انتسقت بالبدل إذا الواحد كده قاعد على شيء في نجاسة وقام لأى النجاسة اللي بلئتهم يبقى هو الهاتف التنجس لأى النجاسة اللي جف في هدومه يبقى ديه ايه تنجس بأنه قد يغسر مكان ديه لكن إذا كان بينه وبين النجاسة حقيقة يعني مثلا واحد عنده ابن صيب أو بنت صيب والولد أو الطفل ده بيتمور على السجات هل بقى قولي السبت كله بيغسر السجات؟ صح لأنه قلنا السجات دي ينشف ينشف وانت بتصلي تعمل ايه؟ بتيفيش على السجادة تصلي وانت بتصلي تيفيش على ايه؟ سجادة حتى لو النجاسة تحت السجادة لكن طبعا في الحائل بينك وبين النجاسة فعند ذلك لا تتنجس بسبب هذه النجاسة كلام ورحباً تفهم يا؟ قال، اتكلم معنا الخمر اتكلم معنا الخمر، الخمر ناجسا وهي أوم الخبائف قال، وتطور الخمر بإنانيها كذا قال، بتخلى بنفسه وتحل بالإجماع قال في الكافي، الكافي في أحد الكتب الحلمة. كالماء الذي تنجس بالتغير إذا زاد تغير أحياناً بيعملوا معالجة كميائية للماء النجسة بيعملها تكريب تنقية بيسموها تنقية اسمه تنقية فالماء النجسة دي إذا نطقوها بمعالجات معينة وتخولت إلى ماء طاهرة يجسد عمام يجسد يجسد إما لأن النجسة زادت طيب الخمراء بنفسها. ممكن تتحول لشيء مفيد. اذا حصل لها ذاك بنفسها فهي طاهرة بإجمال. معناها كانت ايه؟ ناجس. قالناك تطهر بإجمال. اذا خللت بفعل شيء. بفعل فاعل. نسأل معدلة الخبرة ديت وسخنوها وحطونا شرط اه معدية وقامت متحول الخال قالوا تضمن أن هذا الخال لأصله نجس أصله خم فنجس وضرأته لكن بعض الرماء قال بأن هذا يطهر مع الإث اللي عمل كده مع الإث لكن هو حول الشيء النجس لشيء طوال فلو استعمالها لا نستطيع أن نكون له بأن هذا الشيء نجيس لأنه يتحول إلى الشيطة وده ما تكتب عندك أن الجمهور على أنها لو عريجت شيء فإنها لا وهذا مذهل لإمام أحمد ده مذهل لإمام أحمد عندنا وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنها تطبق ويأسم من فعل ذلك وبه قال الإمام مالك رأي الرباني من قرار الحليفة إن الخبر إذا خلالها الأحد تطف فإنها يتطف طب دي نستفيد إحنا منه فيه في نستفيد منه إن أحيانا في مسألة بتصار إن بعض الأدوية فيها مادة الكحول فيها مادة الكحول وتزلك كدو شربوا مخدرات كانوا جيبوا بعض الادويه بتاعه الكحه وشربوها لان فيها ماده ايه مادة الكحول وفي يقول لك ده مش اسبرتو اه دي نيتس وكانوا ناس بتستعمل السبرتو في الجروح وده اجمال طبي يعني الطبيه ده خطير كانوا الأول بيستعملوا يقولك إيه بيجيبوا لصورة العين السرار يقولوا إيه بخليت إيه سبيل طبيعت أو يحطوا على الجرح يقولك حطوا عليه سبيلته إيه سبيل طبيعت لا الكلام بيعتبر طبييا هذه الأيام منع لأن بعض الحافة ثباتت إن استعمال سبيلته يعني الكسار من استعمال سبيلته قد يؤدي إلى السلطرة فلذلك استعمال هذه الأشياء كذلك ببطر روايق اللي هي العطور والعطور العطور فيها من بتليه السبير والكخل فالأدوية ديك والروايق الكلام بعض ما أنا أخطأك إذا كانت نسبة الكخل فيها كبيرة زيادة عن أربعة فمية فإن هذا لا يجب استعمال أما إذا كان أقل لذلك إذا كان أقل بذلك فإنها نسبة غير مرتبط لأنها لا تسكر لأنها لا تسكر فإذا زالت عند الإسكار لأن الخارج أقربت لأنها إيه مسكر ما أسكر كثيره فقالله إيه حرم شيء مسكر هذا الشيء المسكر حرم لهذا طب إذا زالت عند الإسكار فلا بأس عشان ما يجيش واحد يقول لك البنج حرار يقول له لا البنج يوش حرار لأن البنج نعم يزيل العقل لكن هل يزيل العقل في الخامر الخامر فيها إسكار ونشوة أما البنج يحصر فيه إسكار أو نشوة هبت واضح فالعينة غير موجودة هنا العينة غير موجودة فلذلك لا يستعمل الادويه التي فيها دي كحول وزيت ليه معظم الادويه دلوقتي كاتبين كده مركز سيلك ايه او كيما سيلك ايه خالي من الكحول خالي من ايه الكحول حتى دلوقتي الناس بيعملوا مرصه بالادويه بالذات ادويه الكحه اعشاب لان ديت مفيده لكن الادويه الكيميائيه الكيميائيه دي مضر ازاي الناس بيقول بعض الناس اعتمدت عليها في الادمان بيينسني انت عارف الادويه التي فيها اسمه من من الكحول ويستاربي ويستعملوا الادويه الخاليه من الكحول وده الكحول ده موجود دلوقتي متوفره في الصيدليات الان في الجروح دلوقتي بنستخدم مواد بقت بديل ماده الايه الزئبق المجفد ماشي كحول عشان نسبته بقى ما عادش مستخدمه نسبته الا انا ده ولا بتلاقي حد يستخدم السب طب السؤال اللي جاي ازاي عندك صوره رقم 16 16 و27 16 27 رقم 16 ما حكم الخمر وما حكم الخمر اذا اتخللت بنفسه ده طول الحكم تصور انها ناجسة. في قول اكثر للعبد في بعض الرق قال لك انها لكن الصياد انها نجسه الصياد القول انه لكن ما بنناش طبعا نقول الواحد حاطط ريحه لا العطور ديت بنطش للصلاه كبحره وان هدومك نجسه ونطش ليه المساله دي مختلف فيه. لكن كبيره شك ان الاقوط البعد عن ايه عن البورفانات أنا لما سألت الشيخ لشيخ مصدر العدوي عن المرفلات والروائحة التي تتعوية المحلية قال أقرأ ثانيا يعني يا مكروه لأن قال لا أصدقنا عن على الخام مدرش القصة على الايه؟ عن الخام لأن هذا ايه المسكرة؟ ده مسممة ايه واحد شريف يموت واضح؟